اِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ أُولَٰئِكَ هُمُ لَن نَّعْذِبَنَّهُمْ وَلَا أَهْلَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلَا نُعَذِّبُكَ وَلَا أَهْلَكَ مِن بَعْدِهِمْ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ كَمَا أَخْرَجَكَ رَبُّكَ مِن بَيْتِكَ بِالْحَقِّ وَإِنَّ فَرِيقًا مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ لَكَارِهُونَ يُجَادِلُونَكَ في الحق بعدما تبين كأنما يساقون إلى الموت وَهُمْ يُنذَرُونَ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 سَأُقف قُلوا بالِالَّذينَ كَثَُ بَ فَضْرِبوا فَووقَ الْعَنَاقِ وَظْرِبوا مِنْ بُم كلُل بَلان ذَلِكَ بِ بأنَّهُم شَّ اللهَّ وَرَسلَ وَمَنْ يشَاقِتِ الله رَسُولهُ فَإ اللهَّ شَليد الععقابَ ذَلِكُم فَذوقُوه عَ لِكافِرينَ عذاابًا الن يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا لَقِيْتُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا زَحْفًا فَلَا تُولُّوهُمُ الْأَذَبَارُ وَمَنْ يُولِّهِمْ يَوْمَئِذٍ دُبْرَهُ إِلَّا مُتَحَرِّفًا لِقِتَالٍ أَوْ مُتَحَيِّزًا إِلَى فِئَةٍ, أو متحيزا إلى فئة فَقَدْ بَاءَ رِضَبٍ مِّنَ اللَّهِ وَمَأْوَاهُ جَهَنَّمْ وَبِئْسَ الْمَصِ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 119. قالوا سمعنا وهم لا يسمعون 110. إن شر الدواب عند الله صم البكم الذين لا يعقلون 111. ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم ولو أسمعهم لتولوا وهم معرضون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 وَإِذَا يُنْكِرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا يُثْبِتُونَكَ وَيَقْتُلُونَكَ وَيُخْرِجُونَكَ وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ وَهُوَ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا قَالُوا قَدْ سَمِعْنَا لَوْ نَشَاءُ لَقُلْنَا مِثْلَ هَذَا إِنْ هَذَا إِلَّا أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ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 إِ الذيَّذينَ كَفَرُيُوم فِقُونَ وَلَ لَصُدُّ عَن سَبيدِ الل فَسَل فقُناَثَُّ تَقُونوا علىلَ مِنْ حَصرَةً فَُّ يُغلَبون وََّذينَ كَفَروا إلَ جَهََّمَ لِيُمَيِّزَ اللَّهُ الْخَبِيثَ مِنَ الطَّيِّبِ وَيَجْعَلَ الْخَبِيثَ بَعْضَهُ عَلَى بَعْضٍ فَيَرْكُمَهُ جَمِيعًا فَيَرْكُمَهُ جَمِيعًا فَاجْعَلَهُ فِي جَهَنَّمَ أُولَئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ قُلْ لِلَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ تَنْتَهُوا نُغْفِرْ لَهُم مَّا قد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 وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ خَرَجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ بَطَرًا وَرِيَاءَ النَّاسِ وَيَصُدُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ وَاللَّهُ بِمَا يَعْمَلُونَ مُحِيقًا وَإِذْ زَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ وَأَعْمَالَهُمْ وَقَالَ لَا غَارِبَ لَكُمُ بِيَوْمَ مِنَ النَّاسِ وَإِنِّي جَارٌ لَكُمْ فَلَمَّا تَرَى الفئتان نكص على عقبيه وقال اني بريء منكم وقال اني بريء منكم اني ارى ما لا ترون اني اخاف الله والله شديد العقاب اذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض غراهم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 119. كفروا بآيات الله فأقذهم الله بذنوبهم إن الله قوي شديد العقاب 110. ذلك بأن الله لم يكن غير النعمة أنعنا على قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم وأن الله سميع عليم 111. كذأ بآل فرعون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 فَإِنماا تَثْقَفَ النَّهُم فِي الحَربِ فَشَرّدَ بِإَِّ خَلْفَهُمْ ل عَهُمْ يَذكَون وَإَِّا تَخَافََّ مِن قَوْم خِيانَةً فَ بِِّ لَْمْ علىى سَواء إِ الللهَّ لا يحِبُّخَنين وَلَا حسَبَ الذيينَ كَفَروا سَبَقُ إِهُم لا يُعْجِزُون وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخير ترهبون به عدو الله وعدوكم وآخرين من لا تعلمونهم الله يعلمهم وما تنفقوا من شيء في سبيل الله وف إليكم وأنتم لا تظلمون وإن جنحوا للسلم فجنحنا وتوكل على الله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 124. الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا 125. فإن يكن منكم مئة صابرة يغلبوا مئتين 126. وإن يكن منكم ألف يغلبوا ألفين بإذن الله والله مع الصابرين ما كان لنبي أن يكون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 ي يوهََّ بِْ يُقُِم فيِي أييذكُم مِنَ الأسراءِ علم اللههُ ف قُلوبِكُم خَييرًا يؤتِكُمْ خَيرَ إِ عَلَمِ اللههُ ف قُلوبِكُم خَيْرًا يؤْتِكُمْ خَييرًا مِما أُخِذَ مِنكُم وَيَغفِ لَكم واللههُ غَثُور الرَّحِيم وَإ يريدوا خِييَانَتَكَ فَقدَد خَانوا الله مِن قَذَلُ فَنْكَنَمِ